وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ مِنْهُ آيَاتٌ محكمات هن أم الكتاب وأخر مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِالِاِفْتِتَنَةِ وَالْبِغَاءِ تَأْوِيلُهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ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 والبنين والقناطر المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والانعام والحظ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن المآب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 والله بصير بالإبدال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا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 والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يستخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول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 وضعتها أنثا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثا وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم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 إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيا الفد قم بكلمة الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب ان ما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي يعق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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك والصفاك على نساء العالمين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 في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 اتقوا الله واطيعون ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصرني الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتقلت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 وَرَافِعُكَ إلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إلَيَّ مَرْضِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَقْتَرِفُونَ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 فَقُلْتَ عَالَوْنَ دُعْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ الْفَنْجَعَ الْعَنَّتَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ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 فَلَا تَعْتَدُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهن النار وَكَفَرُوا أَخِرَهُ وَكَفَرُوا أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَضْعَونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ ذِنَكُمْ قل إن الهداه هدى الله أي يؤتى أحد مثلما أوتيتم أي يؤتى أحد مثلما أوتيتم أو يحاججكم عند ربكم قل إن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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما ذنت عليه قائما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 إله الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتأمنوا النبي ولا تنصرونه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري. قالوا أقررنا.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 وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقيم والاسداق والاسداق وما اوتي موسى وعيسى والنبون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون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 قُوَّجَ أَهْمُ الْبَيْنَاتِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُلَاءِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرًا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.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 إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قُل فَأَقْتُو بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ فَادْقَ اللَّهَ فَاتَّبِعُ مِنَ اللَّتِ إِلَى رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا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 وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ وَيَأْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ وَتَسْوَدُّ الْوُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ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 من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، كمثل ريح فيها صر أصابت حرص قوم ظلموا أنفسهم فأهلك.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 وَالدُّعَاءَ عَنِئْتُمْ قَد بَدَا السُّبْغَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون, وتؤمنون بالكتاب كله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 أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكفتهم فينقلبوا خائدين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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَقْنُ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَضَلَّ عَنْهَا وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السموات والأرض عِدَّة للمتقين الذين يُنفِقون في السَّرَائِ وَالضَّرَائِ وَالكَاظِمِينَ وَالكَاظِمِينَ الْغِيظَ وَالعَافِينَ عَنِ الْنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصِرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم نظرة من ربي وجنات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 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام مداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء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 وسيجذي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤسه منها ومن يرد ثواب الآخرة فيه منها وسنجز الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربهم كثير فما وانو لما اصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان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 تطيع الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتقلبوا خاطرين بل الله مولك وهو خير ناصدين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطان وما مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تح بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومن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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم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 نعاتا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تغلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل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 وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّل لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلو ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأس بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون أفمن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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو, يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال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 وما أصابكم يوم الاستقلال الجمعان فبإذن الله ول يعلم المؤمنين ول يعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتلو في سبيل الله أو جفعوا قالوا لو نعلم قتالا ل تبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرض منهم للإيمان، يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون.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 ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أدر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول منهم بعد ما أصابهم القرش للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم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 والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله تقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لوموا الأنبياء بغير حق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 ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم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 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُزْلَمُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا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 لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون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 ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار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 ربنا ما خلقت هذا باصلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته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 ربنا فافض لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مع الأذار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل منكم، أنني لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى. بعضكم من بعض، فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا، لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا جنات. ولئد خلناهم جنات تجري من تحتها الأنهاو ثوابا من عند الله والله عنده حسن السواب لا يغرنك تقلب الذين كفوا في البلاد.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 وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنذل إليكم وما أنذل, إليكم وما أنذل إليهم خاشعين لله